بسم الدم من المنصابي بسمي ضل حلمك سوري بسم الدم من المنصابي adha توربي اني اسعى لولاك هديان والطفول ما اشعر اور يا لمن احوي صدفك يا والمنحى وارى احبال بك السرع فاق قلب وعيت صدف باسم الدفيل المنساب يا بيرق المكسوري <سؤال> هل تذري ماذا يجري مين في قلبي مين فيه <تصفيق> مذبوحا فقت تربي على <سحالي> لو كان كهديان والطافل مشعل عور يا من كان كالكف اضحى خسر وهايوب تر دعني ارني اشواقي احوي سطرين يا وله من حظ وارى احبابك بسرعه فوالقلب غائت وصال ان لي قلبا الى فراك قد مشع وع اسمه اعزاك لي قلبا الى فراك قد مشى ما أزله عزاك دعه يمشي بالأسع لضفة الفرات قم أيا صلاتي كبر الحزن فخذ من خاطري ولا أن كل تلبياتي خذه ولتسمع به حنيني فيه جرح نابض حسنيني خذ والتسمع خذه والتسمع به حنيني فيه جرح نابض حسيني فلق الصبح استعى النور من سلاكة وإلى يديك ينحن التهر وما التهر بين مقلتيك خلق الصبح استعطر النور من سناك وإلى يديك ينحن التهر وما التهر بين مقلتيك إن لي قلبا إلى ثراك أدمشى وعزمه أزاكى دعه يمشي بالأسى لطفة الفرات قم أيا صلاته كبر الحزن فخذ من خاتري ولا أن كل تلبياتي خذه ولتسمع به حنيني فيه جرح نابض حسيني خذه ولتسمع به حنين فيه جرح نابض حسين فلق الصبح استعرى النور من سناك وإلى يديك ينحن الدهر وما الدهر سوى مدار بين مقلتيك قلبا إلى ثراك قد مشى وعزمه عزاك دعه يمشي بالأس لظفة الفرات قم أيا صلاتي كبر الحزن فخد من خاطري ولا أنه كل تلبياتي دعه يمشي بالأس دعه يمشي بالأس لظفة الفراتي أمشي بالأسر الفرات قم يا صلاتك كبر الحزن فخض من خاطري ولا كل تلبيات خذه ولتسمع به حنيني فيه جرح نابض حسين خذه ولتسمع به حنيني فيه جرح نابض حسيني فلق الصمح استعرى النور من سلاك وإلى يديك ينحن الدهر وما الدهر سوى مدار بين مقلتيك ألا يا حادي أن أخبر ركبي ألا يا حادي أن أخبر ركبي أدعم اشتاقا افرضي الحب اتع بالفل وبر ريحان علي <تصفيق> <تصفيق> العيى حادي النخ بالركب اتع مشتر يجري من الوجداني بشوق يجري من الوجداني هواه يجري بروحي اضحى ومن احداقي محال يمحى حسين في ماء بل في طيني حسين في ماء بل في طيني هواه في فيني في فينا شريه بيني لك السلام يا ابن الكرام يا من تلوا في طف في لك السلام يا ابن الكرام يا من تلوه في الطفظام وفاح منه عطر الخزام لباك دمعي فوق الرغام قولك السلام يا ابن الكرام يا من تلوه في الطفظام وفاح منه عطر الخزامي لباك دمعي فوق الرغامي لباك دمعي فوق <تصفيق> الرغامي ألا يا حادي أنخبي الركبي أتا مشتاقا بفرض الحبي بشوق يجري من الوجدان هواه يجري روحي أضحى ومن أحداقي وحال يمحى لك السلام يا ابن الكرام يا من تلوى في الطعف ضام وفاح منه أطر الخزام لباك دمعي فوق الربا tratta